بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة رب بِكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّاب أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتقُوا فِي الْأَسْبَابِ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 وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوْوَابِ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِسْرَاقِ والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وفصل الخطاب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذِ اتَّسَوْا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط كهذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عندنا لَزُلْفَىٰ وحسن مَّآبًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ كم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى ولا تتبعي الهوى فيضل لك عن سبيل الله. انَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يوم الْحِسَابَ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 النار. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب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 حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس لجمال وأنقين على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب فَذَلِي وَهَبْلِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَاب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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَاءَ وَحُسْنَ مَآبِ وَذَكَرَ عَبْدَنَا يُوُبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسْعُودٌ أستني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذ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 والقر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بصالصة قُرَدَّرَ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ اذْكُرِ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وذا الكفر وكل مِنَ الْأَخْيَارِ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم أهل النار قل انما انا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الوفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إيوحى إلي إلا أنما لنذير مبين إذ قَالَ ربك لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق بشرا من طين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 منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين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 قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين